국민 oh.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 Wasawa ونحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مزلا أصحاب القدر وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتنون وما لينا Terima مَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَخْلَقْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وإن واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ذبري وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي يجعلنا وخلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما نعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا دريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمةً Al-Fatihah ينصلون. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرَقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فاليوم لا تظلم نفسه وَأَنِ يَعَبُدُونِ هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوَعَدُونَ إِصْلَوْهَا وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسبون ولو نشاء لطرسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء ضَعُوهُ مُذِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ لَنَكْثَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يعقلون. وَمَا عَلَّمْنَاهُ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَبِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَا شَارِبُ أَفَلَايَشْكُرُونَ وَالْتَقَضُوا مِنْ عَدُوِّ اللَّهِ آلِهَةً تَلَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَدِيَعُنَّ نَصْرَهُ يَخْدُرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا عَلِمْنَا مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي الظالم وهي رامي كل يحيه الذي اخضر نار فاذا تم منه توقدون اوليس الذي خلق السماء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم